وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هم لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ انهم مغيملون بامن بالتغوا ورا ذلك فاولائك هم العادون والذين هم لاملاتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سینل تین تم جل م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 فتَبَوَكَ اللَّهُ أَحسَنُ قَاالِكِ ثمَُّ إَِّكُم ضَعْدَ ذَكَنَ مَثُ قَُّ إِكُم يَمَ فِي مَثتُ وَلا قَلِ خَلَ قَوناَا فَووقَكُ سَبعَ غَرائِطَ وَمَاكُ غَنقَلِْ غافِدين وَأَنزَلنا مِلَ السَّمَ أَن بِقَدَدٍ فَسكَن النهُ بالِ وَإِنا عَلَ ذَهابٍ بِهِيلَ قَادِيون فَأَنْ شَأنا لَكُْ بِهِ, به جََّاسٍ مِن النَّخِيلِ وَأَعْنابِلَكُ فِيهَا فَوكِ كَسيرَهر لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَبْطُلُ الذُّهْنِ وَصِبْغُ الْخِلِّ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الكلك تحملون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 شَم يريد, يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا بهذا في ابائنا الاولي إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَدَرَّبَ الصُّورُ بِهِ حَتَّى حَادَّ حِيدٍ قَالَ رَبِّ صَبْرْنِي بِمَا كذبون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 فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذين اجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ان في ذلك لآيات وان كننا لم بدليل مما انشأنا من بعدهم قرنا اخرين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 وَمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَأْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ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 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رهد افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَا دِمِينَ فَأَغَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُمِ الْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ هُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ هُمَّ من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمنا مَا دَرَسُولُهَا كَذَّبُوا فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ بَدَلَّ قَوْمٍ لَا مأَسَنا مسَ وَأَخَهُهونَ بِآياتِن وَسُ القَان مُبين إِلَ فيعونَ وَملَ إِله فَسَْتَك بَو وَكَان قَمًا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 مَا هُوَ آيَةٌ وَأَوَيْنَاهُ مَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ مَا انْتَقَمَ اللَّهُ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ في يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لها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 لذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأون لا تجأروا اليوم إنكم منا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 مَا لَمْ يَأْتِ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَكُولُونَ بِهِ جِنٌّ بَلْ جاءهم وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 وَلا قَدِئ خَذناهُ بالِالعَذاَابِ فَمَسْتَ كانَُون لِرَم بههِم وَماَا يسَبَرَّعُون حَدْد إذَا فَتَحنَا عَلَهِم بَاب ذذَابِ شَجيدٍ إذهُ فيِيهِ مُ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 فرابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 أُلْفَأَنَّ تَسْحَوْنَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهَ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ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 رَبِّ إِنَّ مَا تُوَرِّيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَ كَمَا نَعِدُهُمْ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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما درت كلا إنها كلمة هو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 فالفحوا دوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غنبت علينا شقوتنا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 ولا الا بالتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون اف تحسبتم ان ما خلقناكم عبثا وان انكم الينا لا ترجعون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 إنه لا يثلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين